Hello. <laughs> No. <sighs> لا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق وقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زرجها وبث منهما رجال كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأحام إن الله كان عليكم معكبا يا ريو الذين آمنوا اتقوا الله تقولوا قولا ما بعد فإن أصدق الحديث إتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشرقه محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في المارئة ما بعد فإن الله خلق الإنسان وشرقه بعبادته وكلفه بدينه وأعطاه عقلا يدله عن ربه ويعرف به مصالحه وركب به شهوة تميل به إلى ما يضره وتصدفه عما ينفعه وجعل شياطين من الجن والإنس يزينون له الدنيا ولكن Allah الله... t'a'a afraja'u el muslim. Eyyuha el nás, Il ne risque d'en rendre I don't know. هي استعانة بربها ربه بالاستغفار كم كفل امر ربي ولا زمن للاستغفار واسلم في ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وفي آلهن الاخرات no الحمد لله رب العالمين والعاقبة المنتقين ولا علوانا الا على الظالمين واشهدوا الله الله المفاورين الصالحين واشهدوا ان محمد العبده ورسوله خاتم عن الانبيان والموسنين اما بعدا فيا اليها المسلمون ارزموا التوبة واكثروا من الاستغار فان الاستغار امان من العباد قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون روى الإمام رحمد من حديث أبي موسى رضي الله عنهما القفا قال أماناني كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع أحدهما وبقي الآخر وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان وهم يستغفرون. رواه كره وضعفه الملباني وله شواهد يرسح بها منها ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه قال كانت فيهم امامان مضت احداهما وبقيت الاخرى وما كان الله ليعذبهم انت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مصل وما وقال معبد شلوني الله عنه ان الله جعل في هذه القرنه اماني لا يزالون معصومين من قوانب العذاب ما دام بين اظهرهم فامان قضاه الله إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم وامان قبل قيمه وبالاستغار اخرجه الطبراني والبيهقي باسم الحسن قال السندي رحمه الله تعالى في هذا القديم حق للناس على المكفار من الاستغار حيث ما بقي لهم إلا هذا الأمان وراء الإمام رحمة عن فضالة ابن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل إنها نعم وَأَيُّ نِرِمَتْ لِلَى اللَّهِ أَنْ يَلْزَمَ الْعَمُدْ إِسْتِغْضَارِ لِمَحْمِ ذُرُوقِهِ وَتَكْفِيرِ سَنِيَّاتِهِ وَتَذْمِينِ نَفْسِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَلِذَا اسْتَزَلْ لَهُ الشَّيْطَانِ أَضَعُفَ عَلِ الطَّالَ الله عليك وشمن من الذي جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من اي لا يحتسب اخرجه احمد وابو داوود والنماج والحبيب ضعيف ومعناه صحيح الا حدقوا ربكم وجددوا توب